بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنو تستكفر ولربك فاصبر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 كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر سأصني سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدته إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بياذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء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 فرت من قصره بل يريد كل مرء منه أن يوتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون ناخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة